الشهور عند الله اثنى عشر شهرا اثنى عشر شهرا كتاب الله خلق السماوات والأرض اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن إن أنفسكم وقاتلوا المش ريكنك ب tongues كما يقاتلونك. I'm not إن من نسي في الكفر يضل بجل الذين كفروا. Quan لا ما لكم انفروا في سبيل الله ما لكم إذا متى الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل؟ إلا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 قد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية وقصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أتنين إذ هما في الهار إذ يقول لصاحب ذي لا تحزن اللَّهُ جَسَكِينٌ عَلَيْهِ وَأَيَدُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَتَ الَّذِينَ كَفَرُوا سبحا وكلمه الله جل العليا والله هو الذو الحكيم صدق الله العظيم